ثُمَّ رَضِكَنَا نَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنَن지ْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاطٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَذَابًا الرَّحْمَنُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ لَنَحْشُرَ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ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 الذين كفروا الذين امنوا قال النبين الكفرون الذين امنوا اي الفريقين خير ما قاموا واحسنوا دينيا وكم اهلكنا قبلهم من قوم منهم احسن اثاثا ورئيا قل كانك الظلانه فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون انما العذاب وانما الساعه فسيعلمون فسيعلمون من هو شرب ما كانوا واض فجذا ويهني والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مما ردد